الوجه الثاني من الشريط الأول من كتاب مثلثات العرب فتمة باب الباء وضرب قصار ثيابا بزر وواحد الأبزار وفتح بزر وجمع بزراء بمد بزر كثيرة الأولاد مثل البذر قوله البزر البذر بفتح الباء ضرب القصار التوبى عند القصارة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 وسعة وضد قبض بسط وناقة معدنها فبسط وجمع هذه وبساط بسط وهو الذي يفرش أي كالحسر قوله بسط البسط بفتح الباء ضد القبض ومصدر بسط الله الرزق والسعه وبالكسر الناقة المتروكة مع ولدها لا تمنع وجمعها بسط بضم الباء وسكون السين وأبساط وبصاط والبسط أيضا بالضم جمع بصات بضم الباء وهو ما بسط على الأرض انتهى القشر والكشف فذاك بشر ثم طلاقة المحيا بشر جمع بشير قد أتاك بشر واستعملوا بشرى بغير الخير قوله البشر بفتح الباء مصطر بشرت الجلد اذا قشرته ومصطر بشرت الحرف من الكتاب اذا كشرته والبشر بالكسر طلاقة الوجه يقال بشرته ببشر حسن والبشر بالضم جمع بشير واصله الضم ثم قفف قرأ بعض القراء وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وقال الابيرد اليربوعي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 تبشرهم بعذاب أليم والعلة فيه أن البشرة والبشارة إنما سميت بذلك لاستبانة تأثيرها في بشرة وجه من بشر بها وقد تتغير بشرة الوجه للمساءة بالمكروه كما تتغير عند المسرة بالمحبوب إلا أنه إذا أطلق لفظها يقع على الخير نحو لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي كما أن النزارة تقول عند إطلاق لفظيها في الشر ونظيرها وعد, وعد تستعمل عند الإطلاق في الخير كقولهم في الشجر المورق شجر واعد أي يعد بالثمار وتستعمل مقيدة في الشر نحو النار وعدها الله الذين كفروا انتهى ضم أديم لأديم بصر ثم يخاف بعد ذا والبصر نوع من الأحجار أما البصر فغلظ الشيء كنحو الخصر قوله بصر البصر بفتح الباء وسكون الصاد ضم اديم إلى اديم آخر ثم يخاطان كما يفعل بالثوب والبصر بالكسر حجارة بيض الرخوه فإذا زدت عليها تاء التانيث فتحت قال ذو الرمة تداعين باسم الشيب في متتلم جوانبه من بصرة وسلام قال العباس بن مرداس إن كان جلمود بصر لا أؤبسه أوقد عليه فأحميه فينصدع والبصر بالضم غلظ كل شيء وجمعه أبصار انتهى الجمع والخرق الصغير بصع والجزء من ليل فذاك بصع وأبصع والجمع فيه بصع لأحمق يفعل ما لا يدري شق وري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 ما بين الشطر فرج أنثى بذر وهدر القول فذاك بذر وجمع بذراء النساء بذر أو أبذر ذي قلفة بالذكر أرض بعسان اسمها بعال ولعب مع زوجة بعال أو النكاح ثم والبعال لجبل مرتفع من صخري قبيلة فتلجمى بكو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 وهي أكت تغرب قال جرير بن الخطا يخاطب الأخطل أتغضب أن تعز الناس بكرا وبيت العز في بكر تليد والبكر أيضا الفتى من الإبل وجمعه بكاره قال امرؤ القيس يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتال وبكر, وبكر كل شيء بكسر الباء أوله والبكر بضم الباء جمع بكور بفتحها وهو المبادر وأصله بكر بضمتين ثم خفه انتهى وشجر من سنديان بلخو ومتكبر أو استح بلخو جمع بليخ اسم نهر بلخو والبلخاء الحمقاء فدر إحدى البلاد بلد أو بلدة بالأرض هيئة اللصوق بلدة نقاء بين الحاجبين بلدة نقاء ما بينهما من شعر لبارغ الأمر يقال بلغ وقيل أيضا للتمام بلغ مفتر بلغ الكلام بلغ صار بليغا غنزا معان غر الغمس في الماء والذهاب البل ثم المباح والشفاء البل جمع أبل أي لئيم بل أو من غذا ذا منعة وقهر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 أترى غيث صحة والبلا بقية العش بالطريق نضر وصلة لرحم بلالي وما يبل السم بالبلالي سم بلالة على بلالي تجمع أي رطوبة الماء نضر قوله بلالي بفتح الباء على مثل حزاني وقطامي اسم لصلة الرحم من قولهم بل رحمه قالت ليلى الأخيالية فلا والله يبن أبي عقيل تبلك بعدها عندي بلال والبلال بالكسر ما يبل السم من الماء قال الأخطل وابن المراغة حابس أعياره مرمى القصية ما يدقن بلاله والبلال بضم الباء جمع بلاله بضمها وهي رقوبة الماء القليل قال الشاعر بلغن نفيسي وارتشفن بلالتي وصلينني جمر الأسى المتضرمي انتهى أصابع أطرافها البنان وبنة وجمعها بنان رائحة الأشياء والبنان هي الرياض كللت بالزهر قوله البنان بالفتح الأصابع أو أطرافها وبالكسر جمع بنة كجنان جمع جنة وهي الرائحة طيبة كانت أو كريها قال الشاعر وعالت بنان المسك حدثا مرجلا على مثل بدر لاحف الظلمات انتهى نور نبات أصفر بهار مساخرات عندهم بهار ثلاثمائة رطل البهار كذا متاع البيت حتى الحصر قوله بهار هو بالفتح نبت له نور أصفر وبالكسر المساخرة من قولهم باهرني فبهرته انتهى كساد سوق واختبار دور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 لرسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور انتهى الْفَرْشُ الفرش المكان بيت والقبر ثُمَّ ثم البيت اسم إلى القوت وأما البوت فشجر أشبه بالزعرور واسم مكان فيه تبر بيش بالهند نبت وَهُوَ وهو ثم بيش قبيله لها يقال بوشو والفتح في هذا الاخير يجري ظرف ووصل وفراق بين والارض قدر مد طرف دينو جمع بوان او بوان بونو وهو عمود صدر بيت الشعر قوله ظرف وهو مسافه ما بين الشيئين منه ليت بيني وبينك بعد المشرقين وقوله ووصل وفراق أي فهو من الأضداد ومن استعماله في الوصل قوله تعالى لقد تقطع بينكم في قراءة من وبه فسر قول خوات ابن جبير الأنصاري وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجل وقوله والأرض إلى آخره يعني أن البين بالكسر قطعة من الأرض قدر مد البصر قال ابن مقبل بسر حمير أبوال البغال به أن تسديت وهنا ذلك البينة انتهى انتهى باب الباء صاب التاء وفيه ثمان كلمات الكسر والهلاك كل تبر وذهب من قبل سبك تبر وجمع تبراء بمد تبر لناقة صفراء مثل التبر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 وجمع ترب الشخص في العمر الترب وجمع تربة بضم الترب أي قطعة من التراب فدري قوله الترب بفتح التاء مع التحريك الراء مفطر تربت يداه إذا خسرت وترب الرجل إذا افتقر وترب الشيء إذا سقط في التراب في حديث وفي, حديث وفي حديث علي رضي الله عنه لئن وليت بني أمية لانفضنهم نفض القصار الوزام التربة والوزام جمع وزامه وهي الحزة من الكرش فاذا سقطت في التراب احتاجت إلى نفض شديد وهذا الحديث مما حرفه اهل الحديث فرووه التراب الوزمة والترب بالكسر المساوي في العمر وجمعه ترب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 غلبة العشق الشديد تيمه والشات فوق الاربعين تيمه نؤة والقرط أيضا تومة وبيضه النعام غاز الجمر قوله تيمه التيمه بفتح التاء غلبة العشق على القلب حتى يصيره كالعبد لمحبوبه يقال تامه يثيمه ومنه قيل رجل متيم كما يقال معبد ومنه تيم اللات اي عبد اللات واللات صنم كان يعبد في الجاهليه والتيمه بالكسر الشات الزائده على الاربعين او التي يربيها الرجل في منزله لياكلها ومنه الحديث التيمه بصاحبها ويقال اتام الرجل اذا ذبحها والتومة, والتومه بالضم القرط او اللؤلؤه وجمعه توم قال ذو الرمه وجه كان الندى والشمس مرتعه إذا توقد في أسنانه التوّم انتهى انتهى باب التاء باب التاء وفيه أربع عشرة كلمة الصبر في الحرب هو الثبات سير شد الرحل فالثبات والداء إن يشتد فالثبات يعجز عن تحرك من ضر كبيرة العجيزة الثقال من كرهت صحبتهم ثقال وفي ثقيل لغة ثقال مثل خفاف في خفيف يجري قوله الثقال بفتح الثاء المرأة العظيمة الكفل الثقيلة في التصرف قال الراعي ثقال إذا راد النساء خريدة صناع فقد صادت لدي الغوانيه والثقال بالكسر الأشياء الرزينة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 أو أخذ المتاع سفر ثقلت أو غدت الأشياء ثقالا ثقلت ضد لخفت يا فريد العصر ذكر مثالب عيوب ثلب كل بعير هرم فثلب جمع ثلوب يا نبيه ثلب لكل شخص خامل في الذكر كونك ثالث الرجال ثلثوا والولد الثالث فهو ثلث والجزء من ثلاثة فثلث كذا ثليث يا وحيد الدهر والصوف والضأم الكثير ثلة هلكة تدعى لديهم ثلة جماعة الناس تسمى ثلة والفتح في تراب قعر البئر قوله ثلة الثلة بفتح الثاء الصوف يقال كساء جيد الثلة ولا يقال للشعر ولا للوبر ثلة فاذا خلط معهم الصوت سمي جميع ذلك ثلة والثلة ايضا لأنا لا الفكر انا بقضي فيه لا بل. واما الثلة بالكفر فالهلك عن المطرز وبالضم الجماعة من الناس انتهى ثم الهلاك عندهم هو الثلل وجمع ثلة بكثر للثلل وقد مضت وجمع ثلة ثلل بالضم قد بينتها في شعري ومرة السكر تسمى ثملة هيئته يقال فيها ثملة وما تبقى في الإناء ثملة من مائع لا من خصوص الخمر أخذك ثمن مال قوم ثمن أو أن تكون ثامنا والثمن إضماء عيس سبعة والثمن جزء ثمان في الحساب يجري قوله ثمن الثمن بفتح الثاء مصدر ثمن ثمنت القوم إذا أخذت ثمن أموالهم وكذا إذا كنت لهم ثامنا ويختلف المضارع منهما فيقال في الأول الثمن أثمن بالضم وفي الثاني أثمن بالكسر والثمن بالكسر من إضماء الإبل وهو إضماءها سبعة أيام وورودها في الثامن ومن اللغويين من ينكره والثمن بالضم جزء من ثمانية انتهى المدح لا غير هو الثناء وللعقال ثمن هو الثناء واعدل عن اثنين وقل ثناء ثم المثاني آي أم الذكر قوله المدح لا غير اي لا غيره وهو رد على من يقول إنه يستعمل في الذم واحتج بقول الشاعر أثني علي بما علمت فإنني أثني عليك بمثل ريح الجوربي وهذا لا حجه فيه لأنه يحتمل أنه أراد أني أقيم لك الذم مقام الثناء كما قال تعالى تبشرهم بعذاب أليم والعذاب ليس ببشارة وإنما المعنى أقيم لهم الانذار بالعذاب مقام البشارة والثناء بالكسر عقال البعير حكاه صاحب كتاب العين وأكثر اللغويين ينكرون ذلك ويقولون إنما يقولون عقلت البعير بثنايين غير غير مهمون ولو كان ثناء بالهمز مستعملا في المفرد لست في التثنية انتها الطي والإعراض كل سنيو وما ثني من كل شيء سني جمع ثني يا فطين ثني بهي من ابن سنتين فدري وثار هاجة في الحروب ثورة جماعة السيران فهي ثيرة والثار عندهم يسمى ثورة أي قتل قاتل ولو في السر قوله ثورة الثورة بالفتح السعلة من سار اذا هاجة والسيرة بكسر التاء مع سكون الياء أو تحريكها جماعة السيران قال الاعشى وفق النهار تراعي سيرة الرطعة والسورة بالضم السائر قال الشاعر فلبت به ساري فأدركت ثورتي بني عامر هل كنت في ثورتي نكسة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 جمع اسول وثولاء وهي الشاة التي أصابها التول وهو شبه جنون يعتري خصوص الغنم انتهى انتهى باب الساء. باب الجيم وفيه سبع وستون كلمة جاءوت أي خطف قميصي جأوة وناديه يخاط فهو جئوة لغبرة في حمرة قل جؤ وجمعة وتل قد جاء الجؤء سير به يخاف ففهم تدري قوله الجاء بفتح الجيم على المد مصدر جئي الفرس يجاء تعلم يعلم جؤة وهي حمرة يخالطها ثواب والجاء بالكسر جمع جئيه وهي موضع منخفض يجتمع فيه الماء والجاء بالكسر أيضا جمع جاء بالكسر وهو سير يخاط به الجؤا بالضم جمع الزؤة المذكوره مضمومة الجيم انت عفيفه بالصفر تلقيح نخل عندهم جباب وجمع الذى الذر جبلا وسمي المال الكثير جبلا وعدد الناس الكثير جبلى بالضم ان اردت او بالكسر قوله جبلى الجبل بفتح الجيم مع تكون الباء مصدر جبله الله على كذا أي طبعه وخلقه واسم الطبيعة جبل والجبل بالكسر المال الكثير قال الراجز وحاجب كردسه من نفس مال جبلي وللجبل بالضم والكسر العدد الكثير من الناس قال الهذلي منايا يقربن الحطوف لأهلها جهارا ويستمتعن بالأنس الجبلي فائدة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 ووسد الأرض العظيم الجبل وسيد وعالم والجبل إلى الكثير كل مقابر الجبار والعبد جبر جمعه جبار وملك بالكسر والجبار يوم الثلاثا ولدا من هدر قوله الجبار هو بالفتح رحبة المقابر وبالكسر جمع جبر وهو العبد وبه سمي جبريل ومعناه عبد طار الملوك واحدهم جبر والجبار بالضم الهذر وفي الحديث جرح العجماء جبار ويوم الأحد أول والاثنين أهو والثلاثاء جبار والأربعاء ودار والخميس مؤنس والجمعة عروبة والسبت شيا. انتهى. البرق فوق الركبتين جثوة وهيئة الجاثي تسمى جثوة مجموع ترب قيل فيه جثوة بالضم والفتح له والكسر. قولوه جثوة الجثوة بفتح الجين البروك خاصمهم مرة قائما وأجثوا إذا ما جثوا للركب وكملي من جسوة أسكتت خصومي من بعد طول الصخب والجثوة بالكسر هيئة الجاثي على ركبتيه والجثوة بالضم والفتح ولعب بأكرة فجحسة هيئته يقال فيها جحسة وموضع بالحرمين جحسة فضلة ماء في يد من نهر عظمة والقطع حظ جد والاجتهاد ضد هذل جد وجانب وجاء جمعا جد واسم لما بين الكلام بئر قوله جد الجد بفتح الجيم العظمة والجلال قال الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا والجد القطع والجد الحظ والسعد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 قال تعالى وَمِنَ الجبال جدد بِيضٌ وَحُمْرٌ انتهى للنبت والحائط قيل جدر وللنبات قيل أيضا جدر وجمع جدر أي جدار جدر وآفة الأطفال داء الجدر والسنة الشديدة الجداع أما الجدال فاسمه جداع والكلأ الزاوي هو الجداع كذا وضيم الكلم المضر القتل والصرع وعود جدل والصدر بالفتح وكسر جدل جمع جديل اي زمام جدل وجمع جدلاء لدرع الكر قولوه جدل الجد بفتح الجيم وسكون الدال شدة الفتل قال خلف الاقطع يهد الفرزدق هو القين وابن القين لا قين مثله لقطع المساح أو لجدل الاداهن والجدل مصدر جدلت الرجل إذا صرعته وألقيته في الجداله وهي الأرض واكثر ما يقال جدلته بالتشديد والجدل العود الشديد هذه كلها مفتوحه الاوائل والجدل بالكسر والفتح الصدر والجدل بضم الجيم جمع جديل وهو زمام الناقة وجمع الدرع الجدلاء وهي المحكمة انتهى فسلك شيئا عن سوى جذاذ والقطع والإسراع فالجذاذ بالحركات ثم والجذاذ حجارة مشوبة بالتبر حبس بهيم دون علف جذع وساق نخلة لديهم جذع وجذع والجمع منه جذع معناه ساق الثنايا الغر وفسروا بالقطع لفظ الجزم والأصل معنى قد اتى للجزم جذماء كف مفرد من جذم أو اجزم اي ذو جذام يسري قوله الجزم بفتح الجيم القطع وبكسرها اصل كل شيء قال أوس بن حجر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 وشعلة النار تسمى جذوة والفتح والكسر بها قد يجري قوله جذوة الجذوة بفتح الجيم نقر الطائر بمنقاره وبالكسر القطعة من الحطب وجمعها جذى قال ابن مقبل باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جذل الجذى غير خوار ولا ذعر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 صفرا مناخرها من الجرجار والجرجور من الإبل العظيمة ويقال هي الكريمة قال العجاج أنت وهدت هجمة جرجورا أدم وعيسا مغثا خبورا والمغث خيار الإبل الواحدة مغصة عن يعقوب انتهى حلي وطير اسمه الجراد وجرد وجمعه جراد للأرض لا تنبت والجراد اسم لموضع بعيد قفري قوله الجراد وبفتح الجين طير معروف والجراد أيضا ضرب من الحلي يصنع على هيئته وشكله والجراد بالكسر جمع جرد وهي الأرض التي لا تنبت شيئا وجراد بالضم اسم موضع قال المطراد العنبري أقول لناقتي عجلا وحنت إلى الوقض ونحن على جرادي وبعده أتاح الله يا عجل بلادا هواديها مربات العهادي وأفقاها فرواها بوبق مخارجه كأطراف المزادي فما عن بغضة منا وزهد تبذلنا بها عليا مرادي ولكن الحوادث أضغضتنا عن الوقبة وأطراف السمادي وقال أبو علي هذه الأبيات لهلال المزني قالها وقد اغترب عن قومه انتهى لمرة الجر يقال جرة وللئن الفخار ثم الجرة لغدة البعير أما الجرة فهي اناء الحب وقت البدر قوله لغدة البعير أي التي يخرجها من جوفه ثم يرددها قوله إناء الحب أي من حديد المسكوب الأسل يوضع فيه الجر ويمشي به الأكار حتى ينشر الحب في الجريب انتهى اتساد أرض النبات جرز أكل شديد مثله والجرز لباس جلد للنساء والجرز اسم عمود من حديد فدري قوله جرز الجرز بالفتح مصدر جرز جرزت الأرض النبات إذا أسدته والجرز الأكل الشديد وأما الجرز بالكثري لباس تلبسه النساء من الجلود أو الوضر والجرز بالضم ضرب من السلاح وهو عمود من حديد انتهى وسمة طين جرف وما استطال من رمال جرف ما اكل السيل بارض جرف وموضع اي الحجاز القفر. قوله وسمة اي علامة من سمات الابل وقوله موضع اي بقرب المدينة انتهى قبيلة قطع وكسب جرم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 ومنه قوله تعالى ولا يَجْرِمَنَّكُمْ منكم شنآن قوم والجرم بالفتح والضم الذنب مصدر جرمة فهو جارم إذا أذنب لغة في أجرم قال ابن برقاء وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم والجرم أيضا مصدر جرم الشاة إذا جزها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 الجزء بفتح الجيم المفتر جزأت بالشيء أجزأ إذا اكتفيت به وجزء اسم رجل وهو جزء ابن الحارث قال الشاعر فدعاني إلى الرهان والخيل زماع كطيرة نشوان قال عشرون إن سبقت وعشر منك يا جزء ليس شأنك شاري والجزء بضم الجيم وكسرها البعض عن يعقوب والجزء بالضم أيضا العشق انتهى. قليل ماء بل ومال جزعة وقطعة من كل شيء جزعة نصاب السكين يسمى جزعة وجزع الإنسان ضد الصبر وخرز من يمن فالجزع اسم له والقطع أما الجزع فمنحن الوادي وجاء الجزع جمع جزوع جمع جزع ثبري قوله الجزع هو بفتح الجيم الخرز اليمني قال أبو الطحان أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم زوج الليل حتى نظم الجزع ثاقبه والجزع أيضا القطع والجزع بالكسر من الوادي وقال الأصمعي هو منحناه والجزع بالضم جمع جزوع واصله جزع بضمتين ثم قففة فقوله جمع جزع بالجر بدل من جزوع او عطف بيان انتهى وكامل طاء جزل والحطب الغليظ اما الجزل فبعض ما يعطى وابل جزل اي خرجت في قرها من ظهره قوله والحطب الغليظ اي بشرط ان يكون يابسا فائدة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 الخشل المقل اليابس الصلد الحجر اليابس البعر الروث اليابس الصلصال الطيد اليابس انتهى في قطع الشيء يقال جزل او دبر البعير قيل جزل وجاد رأي خالد اي جزلا والشيء اي صار عظيم القدر قوله والشيء اي وجزل الشيء اذا عظم انتهى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 الجعره بضم الجيم اثر الجعار وهو حبل يشد في وسط المستقل الماء لألا تزل قدمه فيسقط في البئر فيمسكه ذلك الحبل انتهى تسمية خلق ووضع جعل وجمع جعلان المياه جعل وما على فعل جعلت جعل ومثله جعالة بالكسر وضد بر اسمه الجفاء كذا مجاساته هي الجفاء وما نفاه السيل فالجفاء وضاقل لا نفع فيه فدر القاء بحر سمك فالجفل وروث فيل وبفتح جفل جمع جفول من رياح جفل تسرع بالسحاب أي في المر سوق وكسب واحتيال جلب والرحل مع ما فيه فهو جلب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 وجمعوا الجليد قالوا جلد لرجل ذو قوة وأزري قوله جلد الجلد بفتح الجيم مع سكون اللام الضرب والجلد أيضا القوي من الرجال وغيرهم والجلد بالكفر اهاب كل شيء والجلد بالضم الأشداء من الرجال واحدهم جليد وأصله جلد بضمتين ثم خفف انتهى وفرعة ضربه صوت جلده. وقطعة من الأدين جلدة والجلد كله وأما الجلدة فما رماه خاتن من ذكر قوله جلدة الجلدة بفتح الجين مع سكون اللام الصرعة يقال جلدت به الأرض والجلدة أيضا الضربة بالصوت والجلدة بالكسر القطعة من الأديم وتطلق أيضا على الأديم كله قال امرؤ القيس ترى أثر القرح في جلدته كما أثر الختم في الجرجس والجرجس الطاضع بفتح الباء وهو الطين الذي يختم به الكتاب وله، وأما بكسر الباء فالرجل الذي يطبع الكتاب انتهى ان ضرب أو صرع قل جلدة أو صلب المكان قيل جليدة او عظمت قوة زيد جلدا لكن مع القوة حسن الصبر جلد فصيل فوق غيره جلد والصبر او يابس ارض والجلد جمع لجلدة بكسر والجلد لجلده اي قلسة للأير قوله, قوله, قوله فوق غيره اي فوق فصيل غيره انتهى وقوله جلد الجلد بفتح الجيم مع فتح اللام جلد فصيل يسلخ ويلبسه فصيل آخر قال العجاج, قال العجاج وقد أراني للغواني مصيدا ملاوة كأن فوقي جلد وقال, وقال ابن الأعربي الجلد لغة في الجلد وليس بمعروف والجلد الصبر والجلد الصلب من الأرض وأما الجلد بكثريجين مع فتح اللام فجمع جلدة بالكسر وأما الجلد بالضم فجمع جلدة مضمومة الجين وهي القلثة انتهى بالخلع قد فسر لفظ الجلع وسم فاقد الحيا بالجلع وجمع أجلع بلفظ جلع لمن عرت أسنانه عن ستر. واحدة الجلف لقطع جلسة وسمة في إبل والجلسة من أي شيء قطعة والجلفه لما جلفت من جلود فدر. سلخ هلاك قلع ظفر جلف والرجل الجافي الطباع جلف ثم السنون المجذبات جلف وطلع نخل ذكر بالكسر قوله الجلف هو بالفتح مصدر جلف الجلد إذا سلخه وجلفت السنة المال أهلكته وجلف الظفر إذا قلعه والجلف بالكسر الجافي من الرجال وطلع النخل الذكر الذي يلقح به والجلف بالضم الضم السنون التي تجرف الأموال أي تذهبها انتهى وجمع بعر والشراع جل وما بقي بعد الحصاد جل ومعظم الشيء وورد جل ولبها من غطاء الظهر قوله جل الجل بالفتح لقت البعر وشراع السفينة وجمعه جلول قال في فيذ جلول يقضي الموت صاحبه إذا الفراري من أهواله ارتسم أي إذا الملاح نظر إلى رسم الشيء وهو نفسه والجل بالكثر سوق الزرع التي تبقى بعد الحصار وبالضم جل كل شيء معظمه وجل الدابة معروف والجل الورد قال الأعشى وشاهدنا الجل والياسمين والمسمعات بقصابها البعر والتقاطه اسم الجلة جمع جليل اي عظيم جلة وناقة مسنة والجلة لقفة كبيرة للتمر قوله جمع جليل جلة قال الراجل ان بني سلمى شيوخ جلة بضل وجوهه خرق الاجله والجلة بالكسر ايضا المسنة من الابل قال النمر بن تولب ازمان لم تأخذ الي سلاحها ابلي بجلتها ولا ابكارها والجلة بالضم قصة كبيرة يجعل فيها التمر قال حميد الأرقط باتوا وجلتنا الصهداء بينهم كأن أظفارهم فيها سكاكين فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقى المساكين انتهى انتهى الشريط الأول من كتاب مثلثات العرب